تقوم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم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 ولا تعطوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتوا اليتامى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناء تَدورون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ان لم يكن لهن ولد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 فلكل واحد، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يصاب بها أودين غير مضاض.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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً خَالِدًا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا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 اینما <سؤال> التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى تا اذا حضر احدهم الموت قال: اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً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 حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ أُمْمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ الأخ وَأُمْمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 الذين يبخلون و الناس بالبخل مَا ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذاب مهينا والذين ينفقون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشهيد وجئنا بِكَ على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم مسكرون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءٌ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَىً فِيهِنَّ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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضَّلَالَةَ ويريدون أن تضلوا السبيل والله اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءٌنَا لِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت.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 اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً اَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِيناً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرون وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى وغوتي وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤوكَ ثُمَّ جَاؤوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من ما قضيت ويسلم تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا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 وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا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 لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فَالْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَسُوَفَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّارُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ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 قريب قل متى عد الدنيا قليلاً والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا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 وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا إله إلا هو ولا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 وَلَو فَخَذُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْ حصرت صدورهم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقمه ومؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 سلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 فسهم، ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجا، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.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 نَ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَ تَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ رَفِيعٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ما يدركه الموت ثم ما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ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 إن الله لا يحب من كان خوانا اثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ها أنتم هؤلاء ومن يجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, ثم يرم به بريئا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِيَّذَا يُدْعَوْنَ مَن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّ يَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم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 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب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 فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا لِلله ولو على شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين اين يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 العزّة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.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 فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كسالا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لَا إِلَى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 إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلَّا الَّذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المُؤمنين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 لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا این تبدو خيراً او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديرا ان النذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان ي اتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيظًا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَدْ لِهِمُ الأأَنْ بِ أَبِغَيْرِ حَِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُناَا غُلْف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 وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ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 لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ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 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرین ومُنذِرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إنتهوا خيرا لكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم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 فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين